موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من أبصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناس خرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجهت للقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي ان يهديني سوى لَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدَّ وَجَدَ عَلَيْهِ أُنْمَةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ قَالَمَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْتَحِي أصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير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 قال لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من ك إحدى بلتين هاتين على على أن تأجري ثمان يحج فإن أتمنت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشط عليك ستجدني. ذلك بيني وبينك أيما الأيام